هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُوا إلَى رَبِّكَ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 وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْكَارُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمُ الْنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ